ياأَهَن النَّبِي أُقُلّمَ فيِي أيذكُ مِ للَسر إ عَلَمِ اللهَّهُ فِي قُ بِكُمْ خَير إ علملَمِ اللههُ فِي قُل بكُمْ خَيرَ خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم